قال رحمه الله والاستطاعة نوعان أحدهما أن يكون مستطيعا بنفسه قال في بعضها ببدنه في نفسه أي ببدنه عنده قدر الوصول إلى تلك الأمكنة مستطيع بنفسه ببدنه يصل إلى تلك البقاع قالوا الآخر أن يكون مستطيعا بغيره استطاع بالنفس واستطاع بالغير هذان أمران عند الشافع في الاستطاعة استطاع بالنفس واستطاع بالغير فإن لم يستطع بنفسه وبدنه وعنده مال لكن ما عنده قدر الوصول بنفسه يكون عاجزا فإنه يجب عليها أن يبذل المالا حتى يصل إلى أو يبدو المالا يوكل من يقوم بالحج عنه يجب عليه إذا عجز عن الاستطاع الأولى وتوفرت الاستطاع الثانية مستطيع بغيره أي أنه يعطي مالا والمال موجود لكن القدر البدنية ما هي موجودة فيجب عليه عنده من يدفع مالا ويجعل من يقوم مقابه بهذه الفريضة قال الاستطاع بنفسه فأن يكون قادرا بنفسه على الذهاب ووجد الزاد والراحلة أخبرنا هذا الاستطاع بالنفس كون قادرا بنفسه عن الذهاب وجد الزاد والراحلة وأمن الطريق قال أخبرنا عبدالواحد ابن محمد الكسائي الخطيب قال حدثنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم محمد بن عقوب تجده يتكرر كثيرا في الحاكم قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع ابن سليمان راوية الشافعي أكثر عن الشافعي جدا وهو خاص تلاميذ الشافعي ومن الملازمين له للإمام الشافع رحمه الله استفاد منه جدا ورأى خلق الشافعي وعبادة الشافعي وزهده وصلاحه ونقعنا شيئا كثيرا من سيرة الشافعي. قال أخبرنا الربيع بن سليمان. قال أخبرنا الشافعي. مسمى الشافعي يا أخي. ولد مسمى الشافعي هذا. هذا الشافعي الإمام. مسموه. عند الولد هذا. هلاد. اه. محمد بن من. عند عندك محمد بن إدريس أحسنته عبد الرحمن محمد بن إدريس عبد الرحمن ما شاء الله تركوا اللعب يا عبد الرحمن تعال دائما هنا قدام اتبه لا تلعب في الخارج محمد بن إدريس الشافعي عاش يتيما وذهبت به أمه إلى البادية لتعلم اللغة العربية ويأخذ اللغة العربية من أهلها من أهل البادية كانوا يصنعون هذا فيذهبون بأولادهم إلى البادية حتى يأخذوا اللغة العربية عن أولئك الذين يقتنون في تلك الأمكنة لأن ألسنتهم لم تختلط بشيء من العجمة صاروا بعيدا مدنية فحافظوا على اللغة وأما من تمدنوا في ذلك الزمن ربما اختلطوا بالعاجم وتأثروا في ألسنتهم أما هؤلاء نزالوا نائين بعيدين عن الخلطة بمن خالطتهم العجمى في ألسنتهم لذلك يرسل الأبناء إلى تلك الأماكن سيبويه ذهب البادية أيضا شافها أهل البادية شاف كثير من أهل البادية لذلك كان حج في نقله سيبويه لأنه كان مشافها والشافعي حج في لغته عند أحمد شاكر وغيره جماعة من أهل العلم يرون أنه حج في لسانه فلذلك يصعب عليهم تغطية الشافعي. فإن في الرسالة موضع فيه شيء من اللحن خلاف القاعد اللغوية ومع ذلك ما تجاسر أحد أن ينحن الشافعي، ما تجاسر أحد جاء على خلاف اللغة المشهورة نسيت الموضع الآن وجاء على خلاف اللغة المشهورة رفعه في موضع جر كأنه حاولوا يخرجوا له صعب تلحين هذا الإمام يصعب جدا قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر قال قعدنا إلى عبد الله بن عمر فسمعته يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الحاج أي ما صفة الحاج فإنما يسأل بها عن صفة لا عن الذات فلو قال من الحاج سيجيبه بجواب غير الجواب الذي سيذكر لكن قال من الحاج أي ما صفة الحاج يا رسول الله قال ما أنت قال نبي قال وما نبي قال أرسلني الله بكذا وكذا أي ما صفة هذا النبي فسأله فهو يعرف أنه محمد فقال من أنت يعرف من, أنه من هو سيقول أنا محمد لكن ما أنت ما صفاتك؟ قال أنا نبي ثم قال ما النبي؟ هي ما هو النبي هذا ضابط النبي صفة النبي قال أرسلني الله بكذا وكذا فهذه ما يسأل بها عن الصفة ومن يسأل بها عن الذات فإذا قلت من أنت سيجيبك أنا زيد أنا محمد فإذا قلت ما أنت وأنت تعرف اسمه أيش وظيفتك ما صفتك فقال له أنا طالب علم ما أنت؟ أنا طالب عنه وهو يعرف اسمه، يعرف شخصه. سيقول ما أنت؟ يسأل عن صفته، عن مهنته، عن كذا عمله. سيقول أنا كذا أشتغل في كذا أعمل في كذا أو ما صفته، صفتي كذا وكذا. فهذي ما يسأل فيها عن الصفات ومن يسأل فيها عن الذوات. فإذا أردت السؤال عن ذاته عن اسمه، قل من أنت؟ فإذا أردت السؤال عن صفته ما أنت؟ فغلم الحاج قال الشعث التفل يقال رجل تفل أي غير متطيب يخرج تفلات أي غير متطيبات فهذا هو الحاج الشعث تفل بعيد عن التزين ترفه بعيد عن الترفه وغير ذلك ما يفعله ربما في غير هذا الموطن تجد ربما يتزين إن الله جميل يحب الجمال لكن هذه الصفة جميلة عند الله يكون الحاج عليها تفل شعث تفلا شعثا يكون على هذه الصفة انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا فما عظمه ما عظمها من عباده وهي الصفة عظيمة هذا الشعث الذي يحصل لهم التفل هو في سبيل الله ربما يكونوا في بلدهم على أجمل ما يكونون عليه من الهيئة ومن اللباس الجميل ومن تلك الشعور الجميلة يعتنون بها جدا يعتنون بأنفسهم بنظافة أجسامهم لكن ذاك المكان يحصل لهم ما يحصل من الغبرة ومن الشعث ومن التفل إلى آخر ذلك من الصفات وهذا شيء يحبه الله سبحانه وتعالى من الحجيج وهم شعث غبر يأتون إلى تلك الأمكن وكلهم سواد تاجر فيهم والغني والفقير كلهم على هذا الحال تجدهم على شيء من هذا فهم سواء هذا الحاج الشعث التفل ما في تطيب ولا في عناية به ترجل كثيرا ولا شيء معنى له أن يترجل إذا وجد فرصة يترجل لكن ما عندهم وقت يترجلوا فيه قال من الحاج قال الشعيث التفلو فقام رجل آخر فقال يا رسول الله أي الحج أفضل قال العج الثج والعج هو رفع الصوت بالتلبية العج الثج فيرفعون أصواتهم جميعا بالتلبية وهذه عباد عظيمة كل هناك صياح ورفع صوت بهذه العبادة والثج الذبح العج الثج أي رفع الصوت وكذلك أيضا تلك النسق التي يقدمونها الله سبحانه وتعالى والدبائح عظيمة قربان قال يا رسول الله أي الحج أفضل قال العج الثج ما معنى العج نعم يرفعون صوتهم بالتلبية والثج نعم الدبح فقال رجل آخر فقام رجل آخر فقال يا رسول الله ما السبيل هذا هو الشاهد زاد وراحلة قام رجل آخر فقال يا رسول الله ما السبيل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هو يسأل عن السبيل الذي ذكره في القرآن وفي الآية ما السبيل قال زاد وراحلة ومن طريق أيضا فمن كان كذلك وجب عليه الحج مع الشرائط المتقدمة وهذا الحديث لم يثبت قال أخرج التلميذ تفسير تفسير سورة العمران، وقال هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي وأتكلم بعض أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه والشافعي في ترتيب المسرد وأخرجه ابن ماجه في المناسق باب إلى آخره قال الحافظ بن حاجة في الحبيب وطرقه كلها ضعيفة وقد قال عبد الحق إن طرقه كلها ضعيفة وقال مبكر بكر مندل لا يثبت الحديث ذلك مسندا والصحيح من رواية رواية الحسن ورسله هذا الخلاصة أنه مرسل لكن العج والثج هذا قد جاء والشعث التفل هذا صفة الحاج صفة الحاج وأما الزاد والراحنة هذا الذي عليه أهل العلم وإن لم يثبت الحديث وإن لم يثبت الحديث فالسبيل والاستطاعة هي وجود الزاد والراحلة مع ما سمعتم من استطاع البدنية قال وتفصيله أن يجد راحلة تصلح لمثله يجد راحلة تصلح لمثله ربما يجد راحلة لا تصلح لمثله أن يجد راحلة تصرح لمثله وجد الزاد للذهاب والرجوع فاضلا عن نفقة عياله وجد الزاد هذا تفسير زاد راحلة وجد الزاد للذهاب والرجوع ما عنده للذهاب فقط عنده للذهاب والرجوع ذهاب وإيابا عنده الزاد لأنه إذا أخذ الزاد الذي هو فيه الذهاب فقط ينقطع عند الرجوع تاجي الزاد ربما يسأل الناس بعد ذلك والمسألة حرام. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى تلك الآية في أهل اليمن الذين ما كانوا يأخذون الزاد ويقولون نحن المتوكلون فأنزل الله جل وعلا آية يحث فيها على الزاد وتزودوا زودوا متوكلون فإن تزود لا ينافي التوكل وأخذ السبب والعمل بالسبب لا ينافي التوكل بل هو من صميم التوكل لو أنكم تتوكلون على الله حق لا توكل توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو وتروح ترجع في توكل تغدو خماصا وتروح بطانا هذا توكل عظيم وبيّن فيه رسول الله معنى التوكل ذهاب وإياب ذهاب للعمل والسبب وإياب بعد ذلك لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا فهذا هو أما أنه يقول أنا متوكل ولا يأخذ زادا ولا الحمد لله ممكن يكون الزاد هو النقود لأن الطرق ولله الحمد موجود في المطاعم والمشارب يجد شخص بغية فما يحتاج كيس دقيق أو كيس بر أو نصف كيس دقيق أو نصف كيس بر يحمل لشولة إلى آخر ذلك ويطبخ ما يحتاج لهذا الحمد لله يسترله بهذه المطاعم على الطرق فزاد المال فإذا كان معه مال ذهابا وإيابا فهذا جيد يكون قد وجد الزاد قد وجد الزاد تأثرت أمور كثيرة للناس وسهلت عليهم أحوالهم ربما قبل يحتاجون يحملون معهم بعض المطعومات والمشروبات ربما تثقل الراحلة يعني تثقل الراحلة وتأخذ حيز من الراحلة أو يحملها ربما بعضهم الذين يمشون يحملها على ظهره ونالحمد لله مركوبات طيبة وزاد ما يحتاج لأن يحمل هذه الأشياء الزاد حسي يحمله يعني قص المأكولات هذه يأخذ معه المال ويجد المطاعم على الطرق يأكل ما يصر له يذهب وإذا أراد أكل أخرى وجد على الطريق أيضا هذه نعمة والله سبحانه وتعالى عليم وضع الناس فهيئ لهم أمور كثيرة ولا كانوا أشداء وهم عندهم يذهب أحدهم بلاد بعيدة إلى مكة ربما يمشي وربما على تلك الرحل التي تعلمونها الإبن وغير الإبل وهي ما هي مثل هذه النساء المريحة لأن الناس قد ضعفت قال ووجد ازداد للذهاب والرجوع فاضلا عن نفقة عيانه ومن تلزمه نفقتهم وكسوتهم للذهاب والرجوع يعني يضع لهم شيئا عندهم ويأخذ أيضا كذلك ما يكفيه ذهاب وإيابا وعن دين يكون عليه كذلك أيضا فلا يخلف دينا ويذهب للحج وعنده ديون للناس ربما يموت إلا إذا كان عنده ما يغضي به وصاحب الدين لا يطالبه به ولا يلحف عليه في المطالبة فهنا لا إذا كعنده ما يغضي به تكون عنده سيارة عنده مال عنده راتب يغضي به دينه فإن ذهب وننصح أن صاحب الدين صاحب الدين استأذن إن كان يعني سيصبر عليه ذهب والحمد لله عنده ما يغضي به دينه وإلا الأصل أنه لا يذهب حتى يسدد ما عليه حتى يقضي ما عليه من الديون فلا يأخذ المال للحج وعنده ديون واجب في عنقه حقوق الناس مبني على المشاحة حق الله مبني على المسامحة إذا سددت حقوق الناس وبقي لك فاضل من مالك تصل به إلى تلك البقاء وترجع به مع ما خلفت لأولادك حتى الرجوع فهذا جيد قالوا عن دين يكون عليه ووجد رفقة يخرجون طيب ووجد رفقة يخرجون في وقت جرت عادة جرت عادة أهل بلده بالخروج في ذلك الوقت فإن خرجوا قبله أو أخر الخروج إلى وقت لا يصلون إلا أن يقطعوا كل يوم أكثر من مرحلة لا إنزمهم الخروج في ذلك الوقت يعني يشبك عليهم ما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكذب الله وسلّم سعاه فإن خرجوا في وقت عادة يصلون إلى تلك البلاد بالراحة كما يقال ما في مشقة عنه ولا شيء خرجوا وإن كان سيتعجن يخرجون في وقت عادة ما يصلوا إليه إلا تنكى البلاد بالراحة وإن مشقة مرحلة بعد مرحلة ربما يرتاحوا وقت عرفه سيفوت وإذا فات عرفه فات الحج إذا فات عرفه فات الحج في في الطريق وربما يحصل لهم ضرر يحتاجون قطع مرحلة أكثر من مرحلة كل يوم أكثر من مرحلة ربما يحتاجون قطعها ما هي مرحلة يرتاحوا أكثر من مرحلة يشق عليهم جدا فهنا يؤخروا إن أخروا إلى السنة القادمة فهذا ما في شيء عليهم لأنهم كما ترون عندهم استضاع لكنها استضاع مع شيء من مع شيء من المشقة عليهم فإذا أخروا لا بأس في هذه الحالة إن كان سيصلون ويقطعون كل يوم أكثر من مرحلة وعليهم مشقة فلا يخرجوا يؤخروا وإن خرجوا في وقت عادة يصلوا إلى تلك البلاد من غير تلك خرجوا يلزمهم الخروج ووجد رفقة معه كذلك أيضا يأمع على نفسه يستأنس بهم ويستأنسون به خرجوا أما إذا كان سيخرج وحده ربما يحصل له ضرر وإنما سيصل له أن الرجل وحده بعض الناس ربما يسافر وحده وهذا يعدد نفسا الضرر ولا سيما مع الفتن قال فإن خرجوا قبله نعيد هذا الشرط هذا الوضوح للسبيل ووجد رفقة يخرجون في وقت جرت عادة عادة أهل البلد أو أهل بلده بالخروج بذلك الوقت فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج إلى وقت لا يصلون أن يقطعوا كل يوم لا يصلون إلا أن يقطعوا كل يوم أكثر من مرحلة لا يلزمهم الخروج في ذلك الوقت وهكذا قبله إذا كان هناك فسح ما يلزم الخروج قبل الوقت الذي سيصلون عادة إلى تلك البلاد يخرجوا في وقت عادة يصلوا بالراحة فيه يصلوا بالراحة وقت معروف العادة أن مثل هذا يصلوا بي إلى تلك البلاد فإن كان قبل هذا أو بعد هذا ما يلزم لا قبل ولا بعد فإذا كان قبل بس بسنو أخروا إلى الوقت المعتاد وإذا كان بعد أيضا كذلك لا يلزم لنسحصل عليه مشقة ويحتاج إلى إسراع جدا ومن حيث الجواز يجوز فإن بعض الصحابة قطع مسافات عظيمة ومن جبل إلى جبل كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى عرفة, عرفة حتى وصل إلى عرفة وأخبر رسول الله هل ع... أدرك الحج؟ قال نعم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أدرك الحج ما دام أنه وقف بعرفة من ليل فإنه يكون قد أدرك ولو سعى يسيره ولو شيء يسير وقف قبل طلوع الفجر صادق يكون قد أدرك عرفه لا يلزمهم الخروج في ذلك الوقت ويشرط أن يكون الطريق آمنا فإن كان فيه خوف من عدو مسلم أو كافر أو رصدي يطلب شيئا لا يلزمه يطلب شيئا لا يلزمه نعم إذا لم تكن طريق آمنة ما يلزم الخروج خاف من عدو مسلم بينه وبين بعض القبائل تاراك خاف على نفسه أو عدو كافر أيضا أو رصدي يطلب شيئا قاطع طريق قاطع طريق يطلب دنيا لا يلزمه الخروج ترصد الناس ويقعد لهم كل مرصد قال ويشترط أن تكون المنازل المأهولة معمورة يجب في يجد فيها الزاد والماء وهذا أيضا يشترط أن يكون المنازل التي سيمر عليها مأهولة مسكونة فيها ناس معمورة يجد فيها الزاد والماء المنازل التي سيمر بها والحمد لله هذه المطاعم موجودة وإن لم تكن هناك منازل في هذه الطرق لكن فيه مطاعم موجودة وآمن أيضا كذلك. فلا فهذا مهم جدا اشترط أن تقول المنازل التي سيمر عليها مأهولة معمورة فيها أهلها يجد فيها الزاد الماء إن لم يأخذ معهم بلده يجد فيها الزاد الماء في هذه الأماكن هذا كلهم باب الحفاظ على الأنفس وهذا كلهم من تيسيرها هذه الشريعة السقوط الحرج فيها والتكليف بما لا يطاق. كل هذا حفاظ عن أنفس ورفع الحرج عن الناس قال فإن كان زمان جذوبة تفرق أهلها أو غارت مياهها فلا يلزمه ولو لم يجد الراحل لكنه قادر على المشي أو لم يجد الزاد ولكن يمكنه أن يكتسب الطريق لا يلزمه الحج نعم ما يلزمه الحج ما وجد زاد لكن ممكن يكتسب الطريق يعمل يعمل ويأخذ نقودا ويشتري ويمشي ما يلزمه أن يذهب, أن يذهب من بلده إلى ذلك المكان ما عنده زاد في بلده وما عنده مال كذلك أيضا فلا يلزم أنه يذهب بحجة أنني سيقتصف الطريق وأعمل أعمل وأجد الزاد هذا لا يلزم ولو لم يجد الراحلة لكنه قادر على المشي أو لم يجد الزاد ولكنه يمكنه أن يكتسب في الطريق لا يلزمه الحج نعم إذا لم يجد الراحلة وهو قوي يستطيع على المشي يستطيع على المشي ما يلزمه وإنما يكون بالراحلة والزاد من حيث أنه جزء جزء له نلهم إذا كان قادر على المشي لكن كلام على اللزوم وهكذا أيضا إذا لم يجد الزاد ولكنه يمكنه أن يكتسب في الطريق ويعمل ويجد الزاد بهذا العمل أيضاً لا يلزم من حيث اللزم لا يلزمه. فإن ذهب تيسر له الطريق فحج صحيح. لكن من حيث الوجوب ما يجمع عليه. قال ولكن يمكنه أن يتسب في الطريق لا يلزمه الحج ويستحب لو فعل ويستحب لو فعل قادر على المشي قوي ما عنده راح لكنه قوي يمشي. ويستحب لو فعل وعند مالك يلزمه الذي يظهر أنه يلزمه إذا كان لا يجزاد وإنما يحتاج لأن يعمل فهذا يلزمه وهكذا أيضاً بالنسبة للقادر ممكن ويحتاج أن ينظر أكثر قادر على المشي فهذا مستطيع. هذا مستطيع وناسيم إذا كانت مكة قريبة من بلده سافت سفر لكن ما هو بذلك منها ممكن أن يصل. وعنده قوة جسم ولا يتعب ولا يرهق، فمثل هذا ربما يلزمو كما يقول مالك، وبعضهم كان يمشي الذين خرجوا من مدينة مع رسول الله إلى مكة ما كلهم عندهم راحل، ربما كانوا تعاقبون. قال وعند مالك لزموا انتهينا من الإصفا البدنية بالنفس. وفسرها بهذه التفسيرات الطيبة فسر الاستطاع بالنفس بما ذكره زادوا راحلة ثم فسر الزادوا الراحلة قال وأما الاستطاع بالغير وهو أن يكون الرجل عاجزا بنفسه ما عنده قوة بدنية للذهاب إلى تلك الأماكن عاجز بنفسه لكن عنده مال يستطيع أن يوكل من يقوم بالحج عنه عنده مال ثري. وما هو تريدك عنده الحمد لله ما يستر الله له قال أما الاستطاع بالغير وهو أن يكون الرجل عاجزا بنفسه بأن يكون زمنا أي مرض به مرض مزمن لا يكاد ينفك عنه لا يكاد ينفك عنه هذا المرض به, به شيء من هذه الأمراض المزمنة فإنه لا بأس يوكل وهل يكون على سبيل النجوب هذا الذي يشري الإمام أنه واجب عليه إذا لم بنفسه أن يجعل غيره ويقوم مقامه ويحج عنه كأنه يرى الوجوب قال أما الاستطاع بالغير وهو أن يكون الرجل عاجزا بنفسه بأن كان زمنا أو به مرض غير مرج الزوال زمن مرض ملازم أو به مرض غير مرج الزوال قرر الأطباء أن هذا المرض ما يزول عنه واحتمال يزول احتمال لكنهم الأغلب أن مثل هذا المرض ما يزود يبقى ملازمنا فيلحق في الأول قالوا به مرض غير مرجو الزوال لكن له مال يمكنه أن يستأجر من يحج عنه يجب عليه صرح هنا بالنجوب يجب عليه يجب عليه أن يستأجر هذا مذهب الشوافع ويقرر كثير من مذهب الشافعية يجب على هذا الاستطاعة استطاعة كان استطاع بالنفس استطاع الغير استطاع بالنفس معلومة عنده قوة بدنية يصل بنفسه عنده زاد وراحل ويصل بنفسه واستطاع بالغير ما عنده قوة بدنية مريض مرض مزمن أو مرض لا يرجع برؤه لكنه يمكنه أن يستأجر ومن يقوم قامه فهنا يجب عليه ان يستأجر ويدفع مالا يدفع مالا ويوكل من يقوم بالحج عنه ومسألة النجوم تحتاج إلى نظر إذا لم تكن اصطاع بالنفس ولا زال على قيد الحياة فإنها تحتاج إلى نظر هذه المسألة ولكن إن مات يحج عنه أهله إن مات ولم يحج حج عنه جيد وأما الدليل يسللوا به ما فيه دلالة واضحة على أنه يجب قال رحمه الله يجب علي أن أو لم يكن له مال لكن بذل له ولده لكن بذل له ولده أو أجنبي الطاعة في أن يحج عنه يلزمه وأن يأمره إذا كان يعتمده يعتمد صدقه هذا أمر آخر ما عنده مال لكن ولد بذل له مالا أو أجنبي بذل له غسط الطاعة يقول أنا ساحج عنك أنا ساحج عنك أنت مستطيع وأنا ساحج عنك يقول له اذهب ويلزمه الحج بهذا العالا أو يلزم قص يلزم الولد بهذا الشيء ويأمره أمر إيجاب عنده قال يلزمه أن يأمره إذا كان يعتمد صدقه الحال الأولى له مال فيقيم من يقوم مقامه الحالة الثانية واحد يتطوع عنه ويقول أنا ساحج عنك أنت عبان مصليع لكن أنا ساحج عنك يأمره يلزمه أن يأمره ويقول اذهب سو كان ولدا أجنبيا على ما ذكره قال أو لم يكن له مال لكن بذل له ولده أو أجنبي الطاعة في أن يحج عنه يلزمه أن يأمره إذا كان يعتمد صدقه لأن وجوب الحج يتعلق بالاستطاعة ويقال في العرف فلا مستطيع لباني لبناء دار وإن كان لا يفعله بنفسه نعم هو ما يقوم به لكنه مستطيع لبناء هذه الدار هذا فيه نظر من القياس الذي يظهر إن كانت هناك اصلاع بدنية يلزمه إن عجزه لمرض فهو غير مستطيع وإن كان عنده مال فهو غير مستطيع وينصح أن يقيم غيره مقامه أما أنه يجب يحتاج لنظر ينصح بهذا ويقول يا فلان حج عنه دام عنده مال يقول يا فلان حج عنه ويدفع مالا إذا عجزه ببدنه أما الوجوب يحتاج لنظر إن شاء الله تنظر هذه أكثر ويقال في العرف فلان مستطيع لبناء دار وإن كان لا يفعله بنفسه إلا يفعله بمانه أو بأعوانه وعند أبي حنيفة لا يجب الحج ببدل الطاعة لا يجب الحج ببدل الطاعة هذا الآن قول أبي حنيفة إذا بدل غيره الطاعة عنه ما عنده مال لكن قال أنا سأحج عنه قالوا من يجب عليه ما يجب عليه لن نلزم هذا الشخص ويكون قد وجب عليه إذا وجد من يبدل له الطاعة ما يلزمه وليكن يكون واجبا عليه. وعند أبي حنيفة لا يجب الحج ببدل الطاعة. وعند مالك لا يجب على المغضوب في المال. من المغضوب فيها؟ المغضوب. وعند مالك لا يجب على المغضوب في المال. طيب هذا من عنان. بالسيف قال ابن الدريد عضبت الرجل بالنساني إذا تناولته به شتمته رجل عضاب إذا كان شتاما وعضبني الوعب أي نهكني ومن الباب الشاء العضباء المكسورة القرن ويقال إن العضب, العضب يكون في أحد القرنين وذكر ابن العربي أن العضب في الأذن أن يذهب نصفها أو ثلثها وفي القرن إذا ذهب من مشاشه شيء وحكي رجل أعضب أي قصير يد ويقال إن الأعضب من الرجال الذي لا إخوانه ولا ناصر ولا أحد له هذا المناسب وعند مالك لا يجب عن المعذوب في المال انظرنا مع هذا مغصوبة عند هذا لكن المعظوم أغرب ما عندهم من يحج عنه فلا يجب يقول احتاجا ينظر اكثر ايضا قال يقال ان العظم من الرجال الذي لا اخوة له ولا ناصر لا اخوة له ولا ناصر لا احد له مثل هذا هل يبذل المال ام لا فمالك يقول ما يجب عليه في ماله وان شاء الله ينظر هذا الموضع معينه كلام مالك ايش يقصد بالمعضوب هل المقطوع لان العظم هو القطع في الاصل العظم هو القطع الذي ما عندهم من ينصره ما عنده أحد هل يدفع مالا لبعض الأجانب يقول له يذهب حج عني قالوا حجة من أوجبه وهم شافعية كما تقدم معكم الشافعين يجيبون عليه أنه يقيم رجلا مقامه يحج عنه إن كان مستطيع بغيره قالوا حجة من أوجبه ما أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال اخبرنا الزاهر بن أحمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن ثنيمان بن ي عن عبد الله بن عباس إن انه قال كان الفضل ابن عباس رديفا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءتهم راهه من خدعم تستفتيه اي تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءتهم راهه من خدعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج هذا الشاهد الآن إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع بالنفس لكن عنده مال وعنده أيضا من أهله من ربما يبذل له الطاعة هذا من الثاني عنده من أهله من يبذل له الطاعة فهل أحج عنه؟ أبدل أنا من الطاعة له يا رسول الله أقوم مقامه أذهب؟ قال نعم بهذا أن من بدل لك الطاعة يجب عليك الحج في هذه الحالة قد وجد من يبذل لك الطاعة وهكذا أيضا إذا كان عندك مال فإنك تقيم غيرك مقامك يحج عنه هذا دليل الشوافع رحمه الله فقالت يا رسول الله إن فريضة إن فريضة الله على عباده بالحج أدرك أبا شيخا كبيرا ليسطع يثبت على الراحلة أفا حج أفا أحج عنه قال نعم يحج عنه هل هذا على سمين النجوب أم على سمين الند والاستحباب هذا الذي أردنا أن ننظر فيه أكثر وأما أنه يستحب فلا شك أن من وجد من يبذل له الطاعة فإنه يكون مستحبا وأما أنه يجب علي في هذا الحالة إذا وجد من يبذل له الطاعة يكون واجبا عليه في هذا الحالة ويأمر هذا الذي أراد أن يبذل له الطاعة هذا الذي إن شاء الله يحتاج أن ننظر أكثر استفدنا من هذه مسألة الاستطاعة وأنها على قسمين من يعيدها الاستطاعة في الحج على قسمين ها محمد قال ما حكم تعليق الأوراق التي عليها فتاوى وأغوال العلماء وأحديد داخل المسجد إذا علغت تكون خلف إذا علقت تكون خلف ولا تكون في الأمام تشغل الناس لا تكون في الأمام تشغل الناس وينصح بتركها حتى لا يزدحم الناس عليها والحسبيون يعتنون بهذا جدا يجعلون ربما يعني بعض ال التي تعلق كبيرة جدا هكذا ويشغل الناس ويجتمع الناس لقراءتها إلى آخر ذلك فننصح بترك هذا وأن يجعل التعليق خارج المسجد التعليق خارج المسجد تعليق أي شيء يحتاج إلى تعليقه يكون خارج المسجد وعما الأحاديث فلا تكتب على الجدران ما ننصح بهذا ولا الآيات يكتبونه وإن كانت خارج تترك فإن هذه الأمور ما أزلتني كتابتها في الجدران أنزلت العمل ولسيانتها من أمور الامتحان وأما أن تعلق الأحاديث هذا مشغلة هذا مشغلة وهو قريب من الكتابة على الجدران قريب من كتابة الجدران هذا تعليق ولا يكتبون ربما يحتاجون مثل هذا أنتم تعلقون نحن نكتب بس ليش بارغمينا وبينكم فهذا تخيّة أفضل أحسن تخلط هذا من المسجد هذا الذي من صاحبه فيجعل المسجد على ما هو عنصافي يدخل الشخص ارتاح فيه ما فيه زخارف ولا فيه شيء ولا تعليق التعليقات هذه مشغلة يعني يدخل شخص اللي انظر فيها ويصلي رضا ما يرفع رأسه الحمد لله سيد أهل السنة خالية من هذا وإنساء الله خيرا بعض أهل السنة كانت في مسجد بعض الآيات مكتوبة وهذا أمر مهس سهل يا خوان تاج إلى مجابهة الناس ومسجد على هذا أسس من البداية وهو العمسان محبظه الله والله يقام بمسجه الحمد لله المسجد لأنه على أحسن ما يكون المسجد على أحسن ما يكون ما في شيء من هذا فيه الذي يشغل الناس أمام وإلا قاموا عليه بثورة ولكنه ثبت عمي ثبت وعمي عنده خير إنه معرفة مو عمي يعني عنده معرفة الحمد لله عنده شيء من العلم بس في داخل الوقت وإن قرب من أهل السنة استفاد به خير كثيرا قال هل يجوز الحج عن رجم كبير السن مقابل المال ما ننصح بهذا أن الشخص يأخذ على الطاعة مقابل فإنه كل ذلك جماعة من أهل العلم أن تأخذ على الطاعات أموال يأخذ الذي يذهب به إلى هناك ويرجع به يذهب به إلى تلك الأماكن ويرجع به يأخذ نفقة الكافية يأخذ النفقة الكافية ولا يتقاضى شيئا زائدا على ذلك مقابل أنه حج لفلان هذا خطأ كره جماعة من أهل العلم أخذ المال على الطاعة قال من ترك الحج مع استطاعة هني وللأمر أن يعذره أم ماذا يفعل فإن كان الناس في هذه العبادة مع استطاعتهم ويرى منهم شيء من هذا فلا بس أن لهم نصح ثم يلزمهم بعد ومن لم يلتزم بأداء العبادات له أن له أن يعزره فإذا رأى الناس يتواردون على هذا الشيء مع استطاعتهم وجود المال وجود من الطريق ويد من الأشياء وهم يكثرون في هذا الجانب وهذا يحصل به ضرر على البلاد يحصل به ضرر على البلاد والعباد فإذا رأى أنه ينصحهم ثم بعد ذلك يضرب لهم شيء من العقوبات وينزمهم بهذا الأمر فهذا جيد حتى لا الناس عن طاعة واجبة وولي الأمر يجب عليه إذا ممكنه الأرض إقامة الصلاة وإقامة العبادات كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قول الله عاقبة الأمور وهذا منكر هذا منكر ترك الحج مع الإصطاع منكر فيجب على أوني الأمر أن يقوم بهذا الواجب العظيم الذي أونيط به وهو من ممكن في الأرض لأنه يسعى صلى الله يقول إن أخذوها وشطن ماله والحديث ثابت باب التعزير لمن ترك الزكاة إن أخذوه وشطن ماله فإذا رأى أنه يعزر هؤلاء الذين تخلفون عن الحج فله ذلك مع استطاعتهم قال ذكر في المشكاء النفل أو كذا وليس التفل لا لا التفل. المتبدل قريب من شعثه قريب من شعث أي غير متطيب عندكم التفل التفل هو يدل على التفل هم هم هم هم هم هم قريب من السياق يعني الذي مو طيب قريب من شعر الى وسبحان الله والحمد لله